الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه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 ومن ذريته داغود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاغون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليات كل من الصالحين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 يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قلنا لكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين